بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى لحظه ومنهم من ينفضر وما بثلوا اذن في في الحمد لله ثم الحمد لله فالحمد لله القائل فاذا سلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واخرجوا لهم كل مرض فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم والحمد لله القائل قاتلوهم تعذبهم الله بأيديكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل أمثي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم والقائل أخرج المشركين من جزيرة العرب العرب يؤكد حكام المنطقة بالخطابات والخطط تأييدهم لبوش في محاربة الإرهاب أي في محاربة الإسلام والمسلمين في خيانة واضحة للمنة والأمة معتمدين على مباركة علماء الصلاةين ووزراء البلاط وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال اهم التفسير اذا كان بعض وضعبه لغير الله وجب القتال حتى يعود الدين كله لجهة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقعوا للناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوها فقد حصبوا مني جماءهم وأموالهم كما دي حقيقة تعديد الناس لربهم هو محصب الأنبياء هو سوق الناس إلى طاعة الله هو إقامة المكن الشرحي هو رب العدل اللي هو والحق والدين وفرض الكتاب مسنون على الامه من حق الامه أن تقوي وان تغير هذه الانظمه وان تقيم الحكم الشرعي الرائق بكتاب الجو وسنته اللي في دستور بلادنا ولا قد بعثنا في, اللائفة في اللائفة. كل امه رسولا ان اعبدوا الله وتجنبوا من الذي يعني الصفات الصهيونيه في داخل بلادنا من الذي يحمي اليهود الله اذا هذه انظمه انظمه حقوقيه متسده هي التي عوضت مشروع كل مسلم في رئاسه دوله الفرائد في اخذ حقوقنا في معيشتنا في افاضنا الجماعات الاسلاميه عندما تمارس فيها الدول الطابوتية المرتبة إنما تمارس الزهادة الشهادة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان بعثا اذا الجهاد في كل من يقول ان هؤلاء الامريكان الذين يتواجدون في قواعد عسكريه في السعوديه ولا في قطر ولا في الكويت ولا في غيرها انهم مستعمنون كل من يقول ذلك هو مخالف لشرع الله عز وجل وقوله باطل مردود عليه مهما كان قد هو مهما كان وزنه لان هؤلاء ليسوا بمستعمنين في تربه تكر المنظرون في تربه اذا Ederot roko roko techum tombaro يَا رَبِّ دُرُبَ إِذَا لَكَ مِنْ أُمَّانِي مَضَرَّا وانا قلت ولا زلت اكرد ان هذه القواعد الامريكية منتشرة في ديار الاسلام من طنجة الى جاكرتا هذه اختلال عسكري يجب مدافعته وجهاده ومن يجاهدهم فاحسبه عند الله مجاهدا في سبيل الله عز وجل وان مات فهو شهيد ان شاء الله تعالى ادروك ادروك ادروك حسب بالله ثم في عام 1415 للهجره وقع انتجار في الرياض قتيل بصدده اربعه من الامريكيين وكان رساله واضحة تبين اضطراب ابناء المنطقة على السياسة الامريكية في دعم اليهود واحتلال بلاد الفرمين ثم في العام الذي يليه وقع التجار آخر في الخبر قتل بسببه 19 وجرح أكثر من 400 واضطر بعدها الأمريكيون لنقل مراكزهم الكبرى من المدن إلى قواعدة الصحراء ثم بعد ذلك أيضا في عام 1418 للهجرة حدد المجاهدون امريكا على الملأ بضروره الكف عن مساعدة اليهود والخروج من بلاد الحرمين بالله في ضمن بالك في حقي حكام أصلا ليس شرعيين بل هم خارجون عن الولاية لمخالفتهم شرع الله سبحانه وتعالى إذن أول نقطة من الحكام غير شرعيين فلا رتب اتفاقاتهم مع الأمريكان فخلافنا مع الحكام ليس خلافا فرعيا يمكن حله وإنما نتحدث عن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهؤلاء الحكام قد نقضوها من أسافها بموالاتهم للكفار وبتشريعهم للقوانين الوضعية وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة المرخدة فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد فلا سبيل للبقاء تحتها والمقام لا يتسع لبص هذا الأمر هنا من الاسلام وجاع من اوطاره قفرا نصبوا كرزايا الرياض وجاءوا به بعد أن كان لاجئا في الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدوله العثمانيه وواليها ابن طفيل انهم صلب عندهم الصليبيون وما زالوا يرعون هذه الاسر الى اليوم فلا فرق بين كرزايا الرياض وكرزايا كابل فاعتبروا يا أولي قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر إن الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة كما حصل بمبادرة الأميرة عبد الله بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب والتي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فنستين إرطاء ومناصرة لليهود وأمريكا على المسلمين هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة كما أقول أيضا إن الذين يريدون أن يحلوا قضايان عبر هؤلاء الفكام العجزة الخونة قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم وركنوا إلى الذين ظلموا وظلوا ضلالا مبينا وأحسنوا أحوالهم أنهم عاجزون فاتقون فينبغي على المسلمين أن ينصحوهم فإن لم ينتصحوا فليحبروهم وليقدروا منهم iduro iduro iduro saw lakham ma 'alama ووزراء البلاط واصحاب الاقلام المأجورة واشباههم فكما قيل في كل زمن دولة ورجال فهؤلاء هم الرجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام في البيت الحرام في الشهر الحرام ولا حول ولا قوة إنا بنا ويزعمون ان الحكام الخائنين ملاة امر لنا ولا حول ولا قوة إلا من ده. يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل فيجب هزرهم والتحذير منهم إذ رب مع سحر أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الوازبات وأفضل القربات إلى الله تعالى ادرأت رغتك هم القبر وقل من الكبر ادرأت رغتك هم القبر وقل من الكبر وجعل للأوحال قبر أن الله العظيم الذي رسع السماء بلا عمد لن تحلم ولا من يعيش في امريكا بالاندي قبل ان نعيشه واقعا في سلسطين وقد ان تخرج جميع الديوش الكافر من الارض محمد صلى الله عليه وسلم اذلوا اذلوا اذلوا نقر القطان وحده من نقر القطان وحده لقد اثر الكعبه بعدها لقد اثر الكعبه بعدها نقر القطان وحده نقر القطان وحده لقد اثر الكعبه بعدها لقد اثر الكعبه بعدها اذكر ان جدرتي وعدت ولا نعلم أي نص شرعي يفرق في مسألة القتال بين الشخص العسكري الذي يلبسه بدلة عسكرية والشخص المدني لا ما فيش نصوص شرعي النصوص كلها تقول قتال الكافرين الحديث يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا أو اقتلوا من كفر بالله هكذا قال الرسول الاسلام قاتلوا من كفر بالله ما قالش قاتلوا من حاربكم ونقاتل الذين البسوا البدله العسكريه اضرب اضرب اضرب الغلب قدئ هذا معقولهم محفوظهم حافظهم لا شيء تحفظهم تحفظهم محفوظهم لا هذا والله سننصر من يصر القدره قدره رسمت كلمنظرا قدر قدره قدره فلتأخذ لنا من الخضره قدر قدره رسمت كلمنظرا من الخضره اذروا اذروا اذروا اجعلوا من خلالي فضروا اذروا ويصفوا من تحيرا شيخنا الفاضل عبد عبدالآخر حماد الغنيمي السائل يقول هناك من يعتبر أن جهاد الكفار المعتدين في الشيشان وفلسطين وافغانستان وغيرها من بلاد المسلمين وما يجري من عمليات جهادية فدائية والسجهادية لأن ما يدخلوا فيه جهاد الكفار ان هذا عمل انظار على الدعوة وعلى المسلمين حيث يؤدي هذا الجهاد إلى سفك الدماء وهدم البيوت وترويع الآمنين وتشريد المسلمين وأن هذه المرحلة ليست مرحلة جهاد ولكن مرحلة دعوة باللسان وعلى المسلمين الصبر على الأذى حتى يأتي فرج الله فما الرد على هذا بارك الله فيك بالنسبة لهذا السؤال فإن الوجب أن يعرف المسلمون أن هناك فارقا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب وأنا جهاد الدفع لا يشترط له ما يشترط لجهاد الطلب من حيث ألجوب فإننا نعلم أن الغدرة شرط من شروطي وجوب جهاد الطلب فمثلا نقل قادرين على غزو الأعداء في عقر دارهم فإن ذلك يسقط عن على أساس أنه يجب فينا حينئذ للإعداد والسعداد أما جهاد الطلب جهاد الدفع فهو كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يدفع بقدر الإمكان وبما تيسر ولو بالعصى ولو بالخجارة لأن هذا دفاع عن أصل الدين ودفاع عن رأس المال فلا يشترط له شرط والنظرة فيه للمصلحة والمسدة يجب أن تكون من منظور ما ذكره العلماء من أنه لو مجرد أن ذلك يحدث نكاية في العدو فإنه يكون مشروعا حينئذ بل واجبا والعلماء حينما تكلموا عن ذلك لم يشترط مثلا في جهاد الدفع أن تكون المصلحة المترتبة أعلى من المفتدة ليس هذا ما يقال في جهاد الدفع قد يقال هذا في جهاد الطب إننا قد نذهب لنغزو الأعداء في عقر دارهم فيترتب من المفتدة أكثر ما يترتب من المفتدة فيمنع حينئذ أما في مسألة جهاد الدفع فلا تقاس المسألة بهكذا بل تقاس بمجرد احداث نكايات في العدو هذا ما قرره أهل العلم كما قال الإمام محمد بن حسن الشباني رحمه الله لحمل رجل من المسلمين على ألف من الكافرين لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نكايات في عدو أو تجرئة لقلوب أهل الإيمان أي كان فقط من ثمار هذا الأمر أن الإنسان يجرئ قلوب المؤمنين ويشدعهم أو يوقع الرعب في قلوب الأعداء من حيث يرون أن المسلمين جيعهم بهذه المثابر من هذه القوة والجرأة والشجاعة فلا بأس بذلك لماذا؟ لأن الأمر حينئذ أمر دفع عن أرض الإسلام ومهما حدث من تدمير للبيوت ومن إيذاء للناس فإن هذه ضريبه لا بد منها ومعنى ذلك أننا لو سكتنا لو قلنا لإخواننا في فقيم مثلا لا تجاهدوا هل البنوت ستسلم؟ قد تسلم بعض البيوت من التهديم لكن الأرض بكاملها ستذهب للأعداء اليهود سيظلون مستقرين وطمئنين في أرض في هذه في أرض الإسلام التي احتلوها وكذلك في الشيشان وكذلك في كل أرض استولى عليها الكفار العلماء يقولون الواجب هو الدفاع عن أرض الإسلام مهما ترتب على ذلك حتى قال الإمام نتعميح تلوفني كل المقاتلين لأن في فنائهم المجموعة التي تقاتل في فنائه ان شاء الله إحياء لأمة الإسلام ولغيرهم من المسلمين والحمد لله الأمة لا يمكن أن تزول أبدا كما يزعم بعض الناس يقول والله ممكن المسلمين يمكن أن يصطلم المسلمون جميعا أن يقتل المسلمون هذا لا يمكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على الأمة تباقية إلى يوم الدين وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك فهذا يضين أننا لا نخاف على الأمة أن تنتهي أبداً لأن الله قد تكفل بذلك إذن الإجابة والله أعلم أن جهاد الدفعي لا ينظر فيه لمثل هذه الأمور من تهديم البيوت وإراقة الدماء لأن ما يترتب على القعود هو اخطر من ذلك وهو بقاء أرض إسلام في يد الكافرين واستمرارهم في إذاء المسلمين وهذا الذي نخشى منه الآن من اتهدم البيوت وإراءة الدماء لن يتوقف إذا توقفنا عن جهادهم ودفعهم بل هو سيستمر أكثر وأكثر فلذلك نقول ان هذا نوع من التخديل لا بد من الانتهاء عهو ولا بد من أن نحيا في الأمة روح الجهاد على العقل في الجانب الدفاعي والله سبحانه وتعالى أعلم بارك الله فيك شيخنا فاضل السائل يقول يحرم بعض العلماء العمليات الجهادية والاستشهادية التي تجري في بلاد المسلمين ضد هداف المشروعة مثل مجمعات روس في الشيشان او مراكز الحكومة الموالية لموسكو في جروزني او المجمعات السكنية التابعة للصليبيين وخبرائهم في بلاد المسلمين وذلك بحجة أنه يسقط في هذه العمليات بعض المسلمين الأبرياء وأن فيها ترويع للآمنين وضد مصلحة الدعوة بل أن حتى بعض العلماء يسمي هذه العمليات بالانتحارية وبأن فاعلها مخلد في النار وقاتل نفسه بل ويقولون انهم انه يجب حفظ عهود هؤلاء الحكام الموالين للكفار وان عهودهم يعني ماضيه على المسلمين وان فيها شبهه امان وحتى لو لم تكن ملأ يعني شرعيه فما هو رد جزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فالسؤال شامل ويحتاج إلى وقت طويل ولكن نحن نختصر الإجابة في النقاط الثلاث التي أشار إليها جزا الله خيرا النقاط الأولى مسألة إصابة بعض المسلمين في مثل هذه الأعمال الجهادية اولا إذا قلنا إن هناك عملا جهاديا نتوجه به إلى الكفار وأعداء الله عز وجل فإن في إصابة المسلمين الذين قد يتواجدون في مثل هذه الحالة إذا كان الأصل هو أن نقصد الكافرين ولكن أصيب عرضا بعض المسلمين دون أن نقصدهم خاصة إذا كان هناك إنذار لهم سابق فإننا نرى أن هذا والله أعلم يدخل فيه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله مسألة التترس وأن الكافين إذا ترسوا ببعض المسلمين ولم يمكن رمي هؤلاء الكافين إلا بإصابة بعض المسلمين فإن ذلك جائز كما ذكر رحمه الله تعالى لأن هذا فيه ضرر على المسلمين ومفسدته أن نترك الكافين يعيثون في مرض فسادا أكبر من مفسدة قتل بعض المسلمين الذين يتواجدون معهم وهذه على كل حال مسألة بعض الناس يثيرون في الشبه ويذكرون قول الله سبحانه وتعالى لو تزيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أليما فقالوا ان الله سبحانه وتعالى قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمة ما يشاء لتزيال العذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فقالوا إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لولا أن هناك في مكة رجال ونساء من المستضعفين لأخذ الكافرين بالعذاب ولكن مراعاة لوجود بعض المسلمين بينهم لم يأخذ بالعذاب ولكننا نقول إن هذا أمر قدري يقابله أمر قدري آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببعداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فقالت عائشة رضي الله عنها يخسف بهم وفيهم من ليس منهم او فيهم من هو من سوقتهم ومن ليس منهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في أحد مواقفي لم يأخذ الكل بجرم البعض فإنه في موقف أخر فعل ذلك وما ذلك إلا لأن الحكمة الإلهية تقتضيها هنا هذا وتقتضيها هنا هذا ففي المسألة الأولى مسألة أهل مكة وأنه كان فيهم مصطبعفون الحكمة الإلهية قرضت أن لا يهلك أهل مكة بعذاب لعلمه عز وجل أن غالبية هؤلاء سيسلمون يعني هؤلاء المشيكون منهم من يموت والباقي سيسلم فبالتالي كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقيهم حتى يؤمنوا أما ذلك الجيش الذي يغضي الكعبة فهو جيش الضلالة وفناءه بكل من فيه خير من ذهابهم لهدم الكعبة في آخر الزام اشاهد أن هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك جميعا ورغم أنهم في سوقتهم ومن ليس منهم كما قال بعيدا رضي الله عنها وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى وظهر يريد أن يعلمنا أنه إذا كان هو القادر سبحانه وتعالى على التجيز بين المقره وغير المقره وبين من كان منهم أصدر من جاء سبعا ومع ذلك أهلك الله سبحانه وتعالى الجميع فعلى ذلك استشهد الإمام المسلمين بهذا الحديث وغيره بمسألة قتال الشخص المقرح الذي يكرهه التفار على الخروج معهم فقال إنه حتى وإن كان مقرحا وان كنت أعلم أنه مسلم فإنني أقتله مدام متواجدا في صفح الأعداء وهو إن كان مقرحا حقا فعليه أن يفسد سلاحه ولا يقاتل معهم يعني إذا أكرهه على الخروج والوقوف في الصف فليفسد سلاحه حتى يموت أي حتى يقتل المسلمون فيموت شهيدا إن شاء الله فالشاهد أننا ننظر في هذه الحالة والله أعلم إلى مصلحة الجهاد قبل مصلحة الأفراد فنقول والله أعلم إنه إذا وجد المجاهدون مندوحة عن هذه الأهداف التي قد يتواجد فيها بعض المسلمين فليتركوها وليجعلوا هدفهم تلك الأماكن التي يعلمون أنها مغلقة على التفريد كأماكن تجمعات من عسكرية وقواعدهم ومارس شرطتهم في الشيشان وغيرها فهذا نتأكد أنهم إما كافروا إما من العملاء الذين قادروا غير يأخذون حكم الروس فنذهب إلى تلك الأماكن الخالصة إذا وجدنا أنه لا يمكننا ذلك إلا بشيء من الصدخية ببعض المسلمين فإنه كما ذكر أهل العلم لا بد من قياس المصلحة ونفصدة فإذا كانت مصلحة تلك العمليات الجهادية أولى وأعظم وهذا هو الظاهر أي بحيث أنها تحدث نكاية العدو أكثر وأن الذين يقتلون من الكفار يقولون أكثر بكثير من الذين يمكن أن يقتلوا من المسلمين وشرط آخر وهو أن لا ننوي أبدا قتل أحد من المسلمين إنما يقول القصد بالقلب وكذلك بالرمي حينما نرمي السلاح نقصد قتل الكافرين فإن أصيب بعض المسلمين اين ذلك ان شاء الله يدخل في هذه المساله مسألة التترس الذي اشار اليها شيخ الاسلام ابن والله اعلم اما الى القول النقطه الثانيه وهي قلت ان الذين يقومون بهذه العمليات الاستشهاديه يسمونهم منتحرين او انتحاريين فبي مساله تكلم فيها الكثيرون وحينما قال الشيخ علي آل الشيخ مطير السعودي انه انه يخشى ان تكون مثل هذه العمليات لما كنتكلم عن اهل فلسطين أنها تكون انتحارا فقد رد عليه كثير من أهل العلم وأصادوا بحمد الله عز وجل وبيّنوا أن هذا ليس من الانتحار المذموم فإن الأحاديث التي تحرم الانتحار كلها تتكلم عن أناس سائم من الحياه وسائم من العيش وأرادوا أن يقتلوا أنفسهم لكي يستريحوا من بعض ما يرونه من مشكلات الحياة الدنيا أما هذا الذي يقتل نفسه في سبيل أن تحي أمته أن تحي أمته فهو أقرب شبها بمن ينغمس في صفوف الكفار ويدخل بنفسه حتى وهو يعلم أنه ميت ميت لكن في سبيل أنه يحيي أمته بالجهاد في سبيل الله عز وجل هذا له أمثلة كثيرة وردت في كتب التاريخ والسير والسنة الصحيحة ولا نريد أن نكثر منها فهي إن شاء الله معروفة أو قد نجد وقتا بعد ذلك لنصر بشيء منها فهذه الوقائع التي ذكرت في كتب السنة الصحيحة التي دلل على مجلماس بعض المسلمين في صفوف الأعداء مع علمهم القاطع وتيقونهم بأنهم سيموتون هي أقرب شيء إلى هذه العمليات الانتحارية إلا يعني في فوارق بسيطة ربما تكون في الأسلوب ولكن ليس في أصل العملية وفي ثمرتها ونتيجتها وهي أن الشخص يقتل ويغرر بنفسه من أجل أن يموت في سبيل الله عز وجل لكن يكون في المقابل هناك فائدة ومصنحة للمسلمين فلذلك نقول هذه ليست عمليات انتحارية بل هي من قبيل تلك الأحداث التي تحدثنا عنها والتي كان يغرر فيها المسلمون بأنفسهم مع علمهم يقينا أنهم يموتون في سبيل الله عز وجل الأمر الأخير هو الموقف من الحكومة العميلة مثلا في افغانستان وفي الشيشان فنحن دائما نقول أنه مسألة الولاء والبراء أمر مهم فإذا كان هذا قادروف هذا ولائه للكافرين لأعداء الله عز وجل ويحكم البلاد مسمدا شرعيته وسلطته من الكافرين فأي دين بقي له وأي مشروعية بقيت له والله سبحانه وتعالى إنما ألزمنا بطاعة أولي الأمر إذا كانوا قائمين على أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك لما ذكر الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أفلا نقاتلهم أو أفلا ننابذهم بسيوف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي الحديث الآخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهام وأي كفر أعظم من أن يحكم الناس بدستور وشرع مأخوذ من الكافرين بل مستمدة شرعيتهم من أولئك الكافرين يعني قد يكون هناك شبهة لمن يقول ذلك عن الحكام الذين يحكمون المسلمين في البلاد العربية من أنهم في ظاهرهم في ظاهرهم يستمدون شرائتهم مثلا من الشعب كما يقولون أو من الديمقراطية ومنتخابات وحتى هذه لا نقرأ لكن نقول قد يكون فيها شبهة أما هؤلاء فمن أين يستمد هذا الحاكم الشيشان سلطته ألا يستمدها من الحكام الكافرين من أين يستمدوا هذا العميل كرزاي شلطته لولا أن الأمريكان جاءوا به ويحمونه ويدافعون عنه وهو يأتم بأمرهم ما بقي في مكانه لحظة وما بقي جاعه يحكم بلاد الأفغان فإذن هؤلاء الحكام أمثال قدروف وأمثال كرزاي اجتمع فيهم عدم الحكم وما لا على الحكم بما أنزل الله عن فسائل الفرعية بل هذا تنحية للدين كله وللشرع كله وهذا كفر صريح لا يقال فيه كفر دون كفر لا يقال فيه كفر دون كفر ولا كما يروى على ابن عباد ليس الكفر الذي تذهبون إليه حينما هذا كفر أكبر مخرج من الملة لأنه تشريع من دون الله سبحانه وتعالى تشريع كامل فهذا إخراج هذا يخرج صاحبه من المله إن كان أصلا داخلا فيها هو الأمر ثاني ولاؤهم لأداء الله عز وجل ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم إنه منهم وأي مولاة أعظم من أنه يدافع عن أولئك الكافرين ويحمي وجودهم سواء الروس في الشيشان أو الأمريكان في أفغانستان ويتعقب لهم المسلمين المجاهدين ويتعاون مع أولئك الكافرين وينفذ كل ما يطلبونه فهذا أولاء ظاهر ما أظن أن عالما منصفا إذا رأى حال هؤلاء وهؤلاء إلا يحكم على هؤلاء الذين يديون الحكم في الششان أو أفغانستان أنهم ولاؤهم للكافرين وهذا الولاء في حد ذاته يخرجهم أيضا عن الملة لأنه ولاء ليس مجرد بالكلام أو باللسام أو حتى بأمر من أمور تقية إنما هو ولاء عملي فيه النصرة لأولاء الكافرين وفيه المقاتلة للمسلمين وهذا كفر أكبر مخرج من المله باتفاق العلماء الذين وقعنا لهم على قول في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بارك الله فيكم شيخنا فاضل وفي نفس الموضوع ما الحكم على المسلمين الذين يعملون حراس بهؤلاء الصليبيين والكفرة وخاصة قد يضطر المجاهدون إلى استقصادهم في القتل خلال تنفيذ عملياتهم وبعض الناس يقول أن هؤلاء أبرياء ويعني يظنون أن عملهم لدى الصالبين مشروع جزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقولها ان, إن الذين نتكلم عنه في قضية التترس هم أصلا مسلمين مسلمون أبرياء في الحقيقة ليسوا عاملين عند أولئك الكافرين فهؤلاء هم الذين قلنا لا نقصدهم ولا ننوي قتلهم لأنهم مكرهين حتى المسألة ساكنت عند شكل 7200 في الناس المكرهين الذين أكرههم التتار على الخروج معهم فهؤلاء أصلا لا يقومون لا بحراسة ولا بغيرها إنما هم مكرهون أخذوا عنوة أو عنوة لكي يكونوا مع هؤلاء المشركين أو كما يقول بعض العلماء المستبصر وابن السبيت اللي هو ماشي في الطريق فقدر حصلت المشكلة وهو يمر هذا هو الذي نتكلم في أننا طبعا لا نقصده ولا يجوز أن نقصده أبدا ويحرم علينا أن نقصده لكن من كان يتولى الحراسة لهؤلاء الكافرين فأأخذوا حكمهم نحن لا نتكلم عن هذا مثالة التترس خاصة بالآخرين الذين لا علاقة لهم بالأعداء أما الذين يتولون حراسة الأعداء فهم يأخذون حكمهم لأنهم يوالون أعداء الله عز وجل لأنهم إنما بمساعدة الكفار يعينونهم على المسلمين فكيف نتركهم وكيف نقبل تحججهم بأنهم انما يأخذون راتبا ومنذ متى كانت مساعدة الكاثرين على المسلمين جائزة ولو كانت في مقابلها كنوز الدنيا بأسرها لا أجوز طبعا ولذلك قلنا إذا كان الشخص المقرأ من أكرهه وعلى القتمع عليه أن يفسد سلاحه يكسر صيفه او يفسد سلاحه ويقف وسط الصف حتى يقتل إما أن يقتله المسلمون وإما أن يقتله المشركون الذين أخرجوه معهم بالإكراه يقول لو أنت لا تقاتل معنا إذن نقتلك لا بأس يقتلون شيئا في سبيل الله عز وجل هكذا كأفت شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله فإذا كان هذا حال المقره لأكرهوه أنه لا يجوز له أن يقاتل أبدا عن الكافرين ولا أن يحميهم ولا أن يدافع عنهم انما إذا أكرهوه على الخروج فعليه أن يقف ويفسد سلاحه وينتظر إما أن يقتله المسلمون بي بي بدون أن, يعني أن يعلموا حقيقة أمره وهم يظنونهم مع الكاف وإما أن يقتلهم مشركون لأنهم يرونه لا يقاتل معهم فلا بأس وإن شاء الله في الحالتين نحتسبه عند الله شهيدا أما من وقف معهم وحرس لهم منشآتهم وقواعدهم فهو منهم ويأخذ حقمهم ولا يصلح عذرا أن يقول إن هناك من أفتن فلا شكا هذه فتاة باطلة ولو فرض, فرض جدلا أن هذا الشخص معذور يعني من الجهل الجاهل مسكين جاهل يظن أن هذه الحراسة التي يقوم بها للكافرين جائزة شرعا لأن هناك من أفتاه بها فنحن لسنا مطالبين بالتقيش عن قلبه وهذا معنى كلام شهر سنة المتينية يقول كان الله عز وجل القادر على أن يميز بين من خرج في هذا الجيش الذي سيريد أن يغزو الكعبة قادر سبحانه وتعالى على أن يميز بين من خرج مكرها وبين من خرج حقيقة يريده هدم الكعبة أو يريد قتال ذلك العائد الذي قد عاذ أولاذ بالكعبة في آخر الزمان إذا كان الله قادرا على التمييز ومع ذلك قتل الجميع فكذلك انا من يدريني؟, من يدريني انا أمامي واحد يدافع عن الكافرين يقف حارسا عليهم ويحميهم بحراسته إن كان هو جاهل مسكين هناك من أفتاله فالإثم على من أفتاله أما انا كرجل مسلم مجاهد فلا يمنعني من قتاله ذلك قد يكون هو عند بينه وبين الله لأنه جاهل معذور يظن أن هذا الذي يفعله ليس بحرام أو يقول لك الشيخ فرن أفتاني طيب خلاص هذا بينه وبين الله قد يعذر فيه أما نحن فقد قال شيخ نساني تيميل ورأيتموني في وسط الصفوف التتار وعلى رأسي المصحف فاقتلوني ما جمتع في صفوفهم حتى لو كنت أرفع المصحف فوق رأسي فلا يمنعكم ذلك من القتل لان وجودي بينهم بالنسبه لكم أنتم بالنسبه لكم انتم هو دليل على اني منهم اما كوني بيني وبين الله بكره أو مسكين جاهل أو كذا او كذا فهذا أمر لا شأن لكم به ايها المقاتلون واتركوه لله سبحانه وتعالى وانا ابعث على نيتي كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه يريدون واحدا او يخسف بهم ثم يبعثون على نيتهم فهذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه شيخ الإسلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم نعم جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخنا الفاضل تعرف أن بعض العمليات في الشيشان أو فلسطين أو الجزيرة العربية وغيرها قد تستهدف ما يسمى بمدنيين منهم خبراء ومستشارين ومهندسين وخلافه فيهتج البعض بأنه لا يجوز قتلهم لأنهم لا يحملون السلاح وان فيما بينهم يكون أفطال ونساء منهي عن قتلهم فما الجواب بارك الله فيكم الحمد لله يعني أحنا أساسا مما ينبغي أن يعلم أنه قضية المدني والعسكري هذه ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية يعني الإسلام الناس الآن في كلامه يقول لك يا أخي القتل المدنيين وعلى ولا جوز وكذا لكن نحن هنا ما ننظر لنصوص الشريعة لا نجد التفريقة بين المدني وعسكري انما نجد التفريقة بين مسلم وكافر والاصل في الكافر انه يقتل حتى لو لم يقاتل المسلمين مدام ابا ان يدخل في ضاعة المسلمين مثلا او يدفع الجزي او كذا هذه النصوص لكن طبعا نحن نقول لا بد من تقديم الدعوة ولا بد من البيان فهذا امر مهم ولكن هو فقط نحن نقول انه مسألة مدني وعسكري هذه ليست تفريقها دقيقة إنما مثل علماء العم الأربعة يقول ما العلة في قتال الكافرين العم الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون العلة هي هي إطاقة القتال او يقولون الحراب لكن لا يقصدون بها ما يقصد البعض من أننا لا نقاتلهم إلا إذا قاتلون لا العلة من قتال الكافرين أننا نقاتلوا من يمكنه في يوم من الأيام أن يقاتل المسلمين حتى نكسر شوكتهم كما قال الكمار بن الهمام من الحنفية وغير هذا أما الإمام الشافري فقط قال لا الكل يقتلون العلة هي الكفر وليست هي إطاقة القتال يعني الإمام الثلاثة قالوا العلة هي إطاقة القتال يعني أن يكون الشخص مطيقا للقتال كما قال الكساني نقتل من بحيث يحارب إيش معنى من بحيث يحارب يعني ما يستطيع أن يحارب لو أراد ليس المهم أن يحارب فعلا لا وهذا خاص بالرجال وامثالهم أما النساء فإنما منهيون طبعا عن قتلهم ما لم يقاتلوا حقيقة او حكما يعني يشاركوا في القتال حقيقة او حكما يعني بالرأي والتحريض وكذا وكذا طيب الآن نحن نقول إن الواقع مثلا في الروز أو في فلسطين أو كذا نحن النحية الشرعية الأصل أن هؤلاء كفار معتدون على أرض الإسلام والواجب قتالهم ولا نعلم أي نص شرعي يفرق في مسألة القتال بين الشخص العسكري الذي يلبسه بدلة عسكرية والشخص المدني لا ما فيش نص الشرعي لا تقول قتال الكافرين الحديث يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا او اقتلوا من كفر بالله هكذا قال الرسول عليه السلام قاتلوا من كفر بالله ما قالش قاتلوا من حاربكم ولا قاتلوا الذين يلبسون البذلة العسكرية لا فالكل يعني يأخذ حكم الكفار هذه الناحية وحدة نحية الثانية ان مثلا هؤلاء المغتصبون لارض فلسطين حتى لو لم يكونوا يلبسون البذلة العسكرية فكلهم يعتبرون عسكريين حتى بالمقصوم الحديث لان كل الاسرائيليين او كل اليهود في فلسطين يعتبرون اعضاء في جيش الدفاع اليهودي وكلهم حتى الذين يعملون في المزار والمهنتين يذهبون للتدريب جزء معين في السنة فإذا هذه الدولين المسمى إسرائيل كلها عسكريون ليس فيها مدنيين الأمر الثالث أنهم مختصون لأرض الإسلام فبالتالي حتى لو فرض أنهم مدنيون ولا يشاركون في قتال لكن مجرد اغتصابه لأرض المسلمين كل يهودي مقيم مثلا على أرض فلسطين فهو قد أخذ مكان واحد من المسلمين فإذا بهذا هو مقتصب وبالتالي يجب قتاله لأنه مقتصب وهكذا فلا يبقى إذا إلا مسألة قتل النساء والأطفال قلنا إن النساء إذا كانوا من المقاتلات مثلا كما هو الحال في كثير من المجندات الإسرائيليات وكذا فهؤلاء أيضا يقتلون لأنهم كما قال العلماء يأخذون حكم المقاتلين أما إن كانوا مجرد عوائل في, في السيشان أو غيرها أنا طبعا لا أعلم الواقع هناك لكن لو كانوا عوائل وليسوا النساء لا يقاتلوا ولا يشاركنا في القتال فأرى أن نحن نبتعد عن هذه الأماكن التي يكون فيها الغالب النساء والأطفال ليه؟ لأن نحن منهي قتل النساء والأطفال إلا إذا قال البعض بمسألة البيات كما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن التبييت الكافرين وأنهم يبيتون فرخص الرسول عليه الصلاة والسلام في قتل أولادهم وقالهم منهم هم منهم لماذا لأنه انا لا أميز كما قال الإمام الشافعي وكذلك نقل عنه أنه رحمه الله أننا إذا حال القتال لم أستطع أن أميز بين المرأة والطفل والرجل فيجوز أن أغير على الكل مثل الذي مثلا, مثلا يضب عليهم بقضائف الهاون مثل الذي ينزل عليهم من الطائق قنابل مثلا فهذا لا يستطيع أن يميز أما إن كان يمسك سلاحا في يده ويستطيع أن يميز بين المرأة والرجل فلا يجود أن يقتل المرأة ولا أن يقتل الطفل إن إذا شاركت المرأة مثلا في القتال فهذه حال خاصة تقاتل لأنها قاتل لأنها قاتلت كما قال رسول الله سلام لما رأى مرأة مقتولة ما كانت هذه للقاتل ثم أرسل رجلا إلى خالد بن الوليد الله عنه وآمره أن لا يقتل ذرية ولا عصير إذن الـ الـ الـ الكلام الذي يقال في مسائل هؤلاء مدنيين قلنا ليس هناك تفريقة في الإسلام بين المدني والعسكري بالمعنى المعاصر وإنما التفريقة بين الذي يطيق القتال والذي لا يطيق القتال مثل الشيخ العجوز مثل الأعمى مثل المرأة مثل الطفل الصغير فهؤلاء ننتهي عن قتاله إلا أن يكون هناك تبييط مثل الغارة الجوية وكذا ولا نستطيع نميز وكانت مصلحة القتال تستدعي ذلك مثل أن نستهدف قرية مثلا يكون غالبية أهم من الروس الذين يقيمون في الشيشان مثلا ولا نستعى نميز بين المرأة والطفل والرجل فهذا يدخل في حديث الصعب من الذي أشرنا إليه وهو أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن بيات, أي بيات تبيت الكافرين حيث لا نستعى نميز بين الرجل والمرأة فقال هم من صلى الله عليه وسلم أما إذا استطعنا أن نميز فالواجب أن نقتل النساء والأطفال مهما قلنا ان أزواجهن من الخبراء أو من الجيش أو كذا ما, ما يكون دنبها أنها مجرد أنها زوجة ضابط من الضباط الروس نقتلها لا إذا استطعنا أن نقتلها فلا جزء أن نقتلها لأنها محمية بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا غني على البيان أن نقول أنه مسألة أنهم خبراء ومعاونون لا يخرجهم حتى على المعنى المعاصر لمساله مدني وعسكري الذي هو خبير يعين الجيش هو أيضا هو ايضا داخل في حكم العسكري حتى بالمعنى المعاصر لا نستطيع ان نقول ما دام لا بدنى عسكري اذا هو ليس بعسكري هو جاء هو يناصره واذا كانت المراه اذا اعانت على القتال فانها تقاتل إذا اعانت ولو مجرد التحريض والإشارة والراي ولم تدخل القتال حقيقه فما بالكم من هو مستشار وه خبير يعطي القوات الروسيه مثلا المشهوره والراي فهو داخل من باب اولى في جواز القتال الله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سائل يقول هناك من اهل العلم من يقول ان علينا على المسلمين التزام عهود الحكام حكام البلاد الاسلاميه مع الصليبين عهود قامة القواعد والمجمعات وغيرها فأولئي الصليبين في جزيرة العرب مستأمنين ولهم الأمان لأنه قد أعطاهم إياه الحاكم فما ردكم جزاكم الله خيرا الإجابة عن هذا السؤال فيما أراه والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا عبرة لهذه العهود التي يعطيها لهم, التي يعطيها لهم هؤلاء الحكام لأمور أولها أن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بلادنا العربية مثلا هم في حقيقة أمرهم لنسوا حكاما شرعيين ولا لهم ولاية على المسلم لأنه كما قلنا الولاية مستمدة من كونهم يحمون بشرع اللعب إن هذه القوات التي جاءت وبنت القواعد في بلاد المسلمين في سواء في دول الخليج ولا في غيرها ولا هذه القواعد ليست لها أي حصانة بل هي احتلال لأرض المسلمين أولا لأن الحكام الذين أعطوهم هذا العهد وأدخلوهم ديار المسلمين لا عبرة بهم ولا بما أخذوه من هذه التدابير وليس صحيح ما قاله بعض العلماء في الفترة الماضية من أن القواعد القديمة التي وجدت بعد حرب الخليج الثانية يعني بعد عام تسعين هذه التي عليها وشرعية كما أفتح الشيخ القرضاوي فأنا أقول لا بل هذه ليس بشرعية بل كلها باطلة أولا لأن الحكام ليسوا حاكمين بشرع الله فلا ولاية لهم وقد ذكر العلماء أنه إذا كان الحاكم يريد أن ينضي عهدا مع الكافين مخالفا لشرع الله حتى لو كان خليفة شرعيا فإنه لا عبرة بكلامه وقد نوقى ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وعن غيره وموجود في تكملة المجموع المهذب ذكر شيرازي أنه الجهاد كما هو معروف عند الشافعية جهاد الطلب أنه يكون بإذن الإمام في جهاد الطلب برغم سالكم قالوا أن هذا فقط محمول على الاستحباب وليس للوجود لكن قال أن الجهاد مربوط بالإمام ويكره أن يجاهد القوم بغير إذن الإمام فعلق مكمل المجموع للمجموع الذي شرحه النووي رحمه الله لم يكمله فأكمله السبك وحتى السبك لم يكمله فأكمله الشيخ نجيب المطيع بعد ذلك فقال المطيع في هذا الكلام حق نعم الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام لكنه انتخاذنا وكان ذلك جبنا منه فيجب القتال ولا عبرة بكلام هذا الإمام فإذا كان هذا في جهاد الطلب وليس جهاد الدفع وإذا كان هذا في حق إمام شرعي فما بالك في حق حكام أصلا ليسوا شرعيين بل هم خارجون عن الولاية لمخالفتهم شرع الله صلى الله عليه وسلم إذن أول نقطة إن الحكام غير شرعيين فلا يرتب اتفاقاتهم مع الأمريكان هذه واحد الأمر التالي إن حتى أنه حتى باعتبار شرعيتهم فإن هذا الذي اتفقوا مع الأمريكاء عليه وهو أن يقيموا قواعد في أرض المسلمين هذا غير جائز وليس كل ما قال به الحاكم يكون جائزا إذا خالف الحاكم شرع الله عز وجل حتى لو كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاشاه رضي الله عنه أن يكون كذلك لكن نقول حتى لو كان مثل عمر وجاء بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا عبرة بكلامه ولا يجوز اقرار الكافرين في أرض المسلمين لأن هذا احتلال وهذا جيش جاء يعني ما معنى أن نقول إذا وطئ الكفار أرض المسلمين إن لم يكن هذا هو معناه إن تأتي قاعدة او قواعد أمريكية في بعض ديار المسلمين هذا هو بعيه ما قال فيه الفقهاء إذا وطئ الكفار أرض المسلمين فيجب الخروج وقتالهم ويقول يقول يخرج المرأة تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيدي إلى آخر الكلام الذي نعلمه في جهاد الدفع فهؤلاء قد جاءوا بالكافرين إلى ديار المسلمين فإن لم يكن, إن لم يكن هؤلاء الحكام خارجين عن الشرعية فعلى الأقل في هذه الجزئية لا عبرة بقولهم لأنهم قد جاءوا بأمر يخالف شرع الله عز وجل وهو إقرار الكافرين مش مجرد العسكريين الكافرين العسكريين المعاربين الذين جاءوا بأسلحتهم وعتادهم وغائراتهم وصواريخهم لكي يحاربوا المسلمين فهل يقول عاقل إن ذلك مما يمكن أن يقر عليه حاكم حتى لو كان هو إيرانين هذا لا يمكن أبدا أن يقر طيب اللقطة الثالثة واحد يقول يا أخي هؤلاء يعتبرون معاهدين او مستأملين لما حصل في الكويت من شهور وقتل جند البحرية الأمريكية والأخوين الهاجري والكندري وحصلت هذه العملية وقامت قيامة علماء السلطان يقولون هؤلاء مستأمنون ولا يجوز قتال المستأمنون نقول لا ليس هذا من باب الأمان وكما يقول إمام النووي وغيره أنه إذا كان الشخص الذي جاء مدعيا للأمان معه سلاح يعني هذا موجود في كثير من الكتب أنه إذا شخص دع الأمان قال أنا جئت وأطلب الأمان فنفتش إذا وجدنا معه سلاحا فمعنى ذلك أنه كاذب وأنه ليس دهان فلا يمكن أن يقال إن شخصا جاء بسلاحه وعتابه جاء يطلب الأمان وكذلك لا يمكن أن يمكن شخص جاء بهذا السلاح لكي يقتل المسلمين ويقاتلهم فلا يمكن أن يمكن هذا الشخص بدعوى أنه مستعمل إن المستعمل شخص على الأقل في أنه مسلم ليس معه سلاح لم يأتي لقتال إنما جاء في رسالة جاء في سياح كما يقولون منظر في بلاد الإسلام يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه هذا هو المستعمل أما واحد يأتي بطائراته ودباباته ونقول إنه مستعمن فهذا ليس له وجود في الشرع وقرأوا كل كتب الفقه والمعاهدات والسياسة الشرعية ليس فيها إنه يدخل في داب الأمان من دخل بسلاحه وعتاده إنما الأمان يعطى لفرد أو أفراد أو كده داخلون لبلد الاسلام في مصلحة ثم يرجعون اما الذي اتى لكي يقيم في ديارنا باسلحته وعتابه ومش فقط يقيم داجة فقط ايضا لكي يقاتل المسلمين من هذا المكان فالذين جاءوا القوات التي كانت تقتل المسلمين في العراق خارجة من هذه القواعد من الكويت مثلا والله عالم قد يكون بلد اخرى ما ما ما قال وحتى لو لم تخلق على أقل بإعانتهم وبمراكز اتصالاتهم في السعودية وفي قطر وفي كل هذه كل هذه القواعد تساعد على أقل هي وسائل مساعدة إن لم تكن قتال حقيقي للمسلمين يفي أنها تبقى في ديارنا لكي تخوف المسلمين يعني هم موجودون في هذه الأمام تحسن لأي مثلا حركة إسلامية قوية فتقمع لأي انتفاضة إسلامية فتقمع فنحن ليسنا بالغضاء أن نقول أن هؤلاء جوز أنا أقول أن كل من يقول أن هؤلاء الأمريكان الذين يتواجدون في قواعد أسكرية في السعودية ولا في قطر ولا في الكويت ولا في غيرها أنهم مستأمنون كل من يقول ذلك هو مخالف لشرع الله عز وجل وقوله باطل مردود عليه مهما كان قد هو ومهما كان وزنه لأن هؤلاء ليسوا بمستأمنين ليسوا بمعاهدين وإنما جاءتهم أفضل ما نقول لو فكرنا في الأمر المعاهد هو شخص يأتي ليستأذن ولي الأمر حتى لو افترضنا ان الحاكم في بلادنا في مصر مثلا في السعودية في غيرها هذا حاكم مسلم هذا الحاكم المسلم يأتيه شخص كافر يريد أن يستأذن في أن يدخل ديارنا يقيم لمدة يقضي مصلحا ثم يسافر لكن بالله قولوا لنا هل هؤلاء الامريكان حتى بالافتراض الجدلي أنهم هل جاءوا مستأذنين وقالوا والله لو سمحتوا يا حكام الخليج وهكذا نريد أن, ان نأتي اليكم في زيارة مثلا فاسمحوا لنا حتى يقال انهم جاءوا لطلبون الامان هم يأتوا يفردوا انفسهم ما يصدق احد يردهم ما هم يدخلون هذه البلاد بلا إذن. بلا اذن وهذا قال وزير خارجية قطر من مدة قبل الامريكان ما يستأذنوا احد اذا ارادوا شيء انفعوه وصرح بذلك في قناة الجزيرة التي يقال إنه مالكها إذن الأمريكان ما جاءوا حتى على هذا الافتراض السخيف أنهم يطلبون الأمان هم ما, ما طلبوا الأمان ما طلبوا الأمان بل جاءوا فاردين أنفسهم فرضاً رغماً عن هؤلاء العكام فكيف نسمي هؤلاء المستعملين هؤلاء لا عهد لهم ولا آمن لهم وأنا قلت ولا زلت أكرر هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في ديار الإسلام من طنجة إلى جاكرتا هذه اختلال عسكري يجب مدافعته وجهاده ومن يجاهدهم فاحسبه عند الله مجاهدا في سبيل الله عز وجل وإن مات فهو شهيد إن شاء الله تعالى هذا ما أراه في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم إذ رب ضربتك Ender up, the swing flesh, the middle skip or off, etc. Enter on the يَذْكُرُ رَبَّهُ إِذَا خَافَ وَخَشِيَ وَقَالَ رَبِّ لَا تَخْذُلْنِي وَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّكَ أَكْرَمُ الْمُكْرِمِينَ وَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْقَوْلُ قَالَ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْقَوْلُ قَالَ رَبِّ في نقد انا انا قد ترى قد ترى اتسحبن سيفاها الحمد لله ثم الحمد لله فالحمد لله القائل فاذا سلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما صد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفورا رحيم والحمد لله القائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد القائم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظن رمثي وجعل الذل والطغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم والقائم أخرج المشركين من جزيرة العرب أما بعد ففي الوقت الذي تسين فيه دماء المسلمين وتهدر في فلسطين والشيشان والفلبين وكشمير والسودان ويموت أطفالنا بسبب انحصار الأمريكي في العراق وفي الوقت الذي لم تنتئم جراحنا بعد منذ الحروب الصليبية على العالم الإسلامي في القرن الماضي ونتيجة لاتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا والتي أدى في لتقسيم العالم الإسلامي إلى قطع وأشداء وما زال عملاء الصليبيين يحكمونها إلى اليوم إذ لأجواء اتفاقية سايكس بيكو تصل علينا من جديد إنها اتفاقية بوش أبلير ولكنها نفس الراية ولنفس الراية إنها راية الصليب وآيتها تخطيم ونهب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إن اتفاقية بوشا بلير تدعم أنها تريد القضاء على الإرهاب فلم يعد يخسى حتى على العوام انها تلع الإسلام ومع ذلك يؤكد حكام المنطقة بالخطابات والخطب تأييدهم لبؤشة محاربة الإرهاب أي في محاربة الإسلام والمسلمين في خيانة واضحة للملة والأمة معتمدين على مباركة علماء الصلاةين وغزراء البلاط إنما يجري لأهلنا في سبسطين ما هو إلا نموذج يراد تكراره في سائر المنطقة على عيد التحالف الصهيو أمريكي قتل للرجال والنساء والولدان وسجون وإرهاب وتهديم للبيوت وتجريق للمزارع ونسخ للمصانع والناس في خوف دائم ورعب جاتم ينتظرون الموت في كل محظة من صاروخ أو قذيفة تهدم بيتا وتقتل أختا وسائد رضيعة فماذا نجيب ربنا غدا إنما يجري هناك لا يحتمله أولو البأس من الرجال فكيف بحال الأمهات المستضعفات وهن يرين أصالهن يقتلون بين أيديهن إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء من اليهود والنصارى والحكام الخائنين ومن كان في حكمهم واعتذر إليك من فعل هؤلاء القاعدون عن نصرة الدين والآن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بلاد المسلمين فللإجابة على هذا السؤال أقول وبالله التوفيق كما قال العبد الصالح نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم فالسبيل لكف بأس الكفار هو الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أتى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكينا وابتداء أبشركم بفضل الله أن الأمة اليوم عندها من الطاقات الهائلة ما يكفي لإنقاذ سلسطين وإنقاذ باق بلاد المسلمين ولكن هذه الطاقات مقيدة فيجب العمل على إطلاقها كما وأن الأمة موعودة بالنصر لكن إذا تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن نصرة الله قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والأمة موعودة بالنصر أيضا على اليهود كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه لا يعظمن عليكم وجه أمريكا وجيشها فقد ضربناهم والله مرارا وهزموا تكرارا وإنهم أجبن قوم عند النقاء وقد تبين لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا للعدو الأمريكي أنه يعتمد في قتاله بشكل رئيس على الحرب النسية نظرا لما يمتلكه, يمتلكه من امتلك انتركه من, من آلة جعائية ضخمة وكذلك على القصف الجوي الكثير اخفاء لأبرز نقاط ضعفه وهو الخوف والزبن وغياب الروح القتالية عند الجندي الأمريكي ولولا ضيقوا المقام لحدثتكم عن, عن ذلك أشياء تكاد لا تصدق في قتالنا لهم في تورابورا وشاهي كوش بأفرانستان وارد الله أن يسر وقتا ونتحدث عن ذلك بالتفصيل فابتداءا أذكركم بهزيمة بعض القوى الكبرى على أيدي المجاهدين فأذكركم بهزيمة الاتحاد السوفيتي سابقا والذي أصبح أثرا بعد بعد عشر سنين من القتال الضاري على أيدي ابناء الأفران ومن ساعدهم من أبناء المسلمين بفضل الله وكذلك هزيمة الروس في بلاد الشيشان وضرب المجاهدون أروع الأمثلة في التضحية والفداء فحطم المجاهدون الشيشان مع إخوانهم العرب والأنصار كبرياء الروس فكبدوهم الخسائر والخسائر فانسحبوا مدحورين بعد الحرب الأولى ثم إن الروس رجعوا مرة أخرى بدعم أمريكي وما زالت روسيا إلى الآن تتكبد الخسائر الفادحة من فئة قليلة مؤمنة نرجو الله أن يثبتهم وينصرهم كما أذكركم بهزيمة القوات الأمريكية عام 1402 للهجرة عندما اشتاح بني اسرائيل لبنان فقد تمت المقاومة اللبنانية شاحنة مملوئة بالمتفجرات إلى مركز القوات الأمريكية المارينت في بيروت فقتل منهم أكثر من 240 قتيلة فإلى جهنم وبئس المصير ثم بعد حرب الخليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إلى الصومال وقتلوا ثلاثة عشر من ابناء المسلمين هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله وعندها وسب أسد الإسلام من العرب الأفرام فانبروا لهم إخوانهم في تلك الأرض فمروا كبرياءها في الطين فقتلوا منهم ودمروا من دباباتهم وأصططوا من طائراتهم ففرت أمريكا وحلفاؤها في ليل مظلم لا يلوي أحد على أحد فلله الحمد والمنا وفي تلك الفترة أعد شباب الجهاد عبوات ناشتة ضد الأمريكيين في عدن فانفجرت فما كان من الجبناء إلا أنفروا في أقل من 24 ساعة ثم في عام 1415 للهجرة وقع انتجار في الرياض قتل بسببه أربعة من الأمريكيين وكان رسالة واضحة تبين افراض ابناء المنطقة على السياسة الأمريكية في دعم اليهود واحتلال بلاد الفرمين ثم في العام الذي يليه وقع التجار آخر في الخبر قتل بسببه تسعة, تسعة وجرح أكثر من أربعمائة واضطر بعدها الأمريكيون لنقل مراكزهم الكبرى من المدن إلى قواعد في الصحراء ثم بعد ذلك أيضا في عام 1418 للهجرة حدد المجاهدون أمريكا على الملأ بضرورة الكفش عن مساعدة اليهود والخروج من دلاد الحرمين فرفض العدو التحذير وتمكن المجاهدون بصطل الله من صفعه صفعتين عظيمتين في شرق أفريقيا ثم حذرت أمريكا مرة أخرى ولم تهتدل فوصف الله المجاهدين في عملية استشهادية عظيمة فدمرت المدمرة, فدمر المدمرة الأمريكية كوال في عدن فكانت صفعة مدوية في وجه العسكرية الأمريكية كما كشفت العملية عن عمالة الحكومة اليمنية كثائر دول المنطقة ثم إن المجاهلين لما رأوا أن عصابة الإجرام الأسود في البيت الأبيض تصور الأمر على غير حقيقته بل يزعم زعيمهم الأحمق المطاع أننا, نحسده أننا نحسدهم على طريقة حياتهم وإنما الحقيقة التي يخفيها فرعون العصر أننا نضربهم بسبب ظلمهم لنا في العالم الإسلامي وخاصة في سلسطين والعراق واحتلالهم بالبلاد الحرمي ولما رأى المجاهدون ذلك رأى المجاهدون ذلك قرروا أن يتخطوا التعتيم وينقلوا المعركة إلى وسط أرضه وفي عقر داره وفي يوم الثلاثاء المبارك في الثالث والعشرين من جماد الثاني لعام 1422 للهجرة الموافق للحالي عشر من سبتمبر عام 2001 الميلاد كان التحالف الصهيو أمريكي يحصد أبناءنا واهلنا في أرض الأقصى المبارك حظا بطائرات ودبازات أمريكية وأيد يهودية وأبناؤنا في العراق يقضون نحفهم نتيجة الخصار الظالم من أمريكا وعملائها وفي المقابل على العالم الإسلامي يعيش في حالة من البعد السليل عن إقامة الدين حقا وبينما الأمور على تلك الحال من الإحضاط واليأس والتسويس عند المسلمين إلا من رحم الله ومن الظلم والورور والعدوان عند التحالف الصهي أمريكي فقد كانت بلاد العمسام في غيها سادرة بتغيانها هادرة نصاعرة خدها للناس تمشي في الأرض مرحا لا تبالي بأحد وتظل أن لا سبيل إليها إذ رموا بثالثة وما أدراك ما ثالثة الأسافي عندما وسب شعص الرؤوس مغبروا الأخدام المطاردون في كل مكان فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على أفذتهم وكتب الإيمان في قلوبهم فلم يخشوا في الله لومة تلائم يبتغون ما عند الله تعالى سأبى نفوسهم أن تنام على الضيم يريقون ماء الحياة يريقون ماء الحياة ولا يريقون ماء المحية فأغاروا بطائرات العدو في عملية جريئة جميلة ما عرفت البشرية لها مثيلة فحطموا أصنام أمريكا فاصاب وزارة البساعة صميم فؤادها واصاب الاقتصاد الامريكي في سويداء قلبه فارغموا انت امريكا في التراب ومرضوا كبرياءها في الطين فانحار برجان نيويورك وبذلك الانهيار انحار ما هو اعظم واضخم فانحارت اسطورة امريكا العظمى وانحارت اسطورة الديمقراطية وظهر للناس أن قيم أمريكا في السافلين وتحطمت أسطورة أرض الحرية وتحطمت أسطورة الأمن القوم الأمريكي وانهارت أسطورة السي اي اي فلله الحمد والمنى وكان من أهم الآثار الإيجابية من غزوتين نيويورك وواشنطن أنها كشفت حفيقة الصراع بين الصليبيين والمسلمين وأظهر الضخامة العداء الذي يكنه لنا الصليبيون عندما نزعت الغزوتان زلد الشات عن الذئب الأمريكي وظهر على حقيقته البشعة واستيقظ العالم أجمع من رقاده وانتبه المسلمون إلى أهمية عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله وقوية روح الأخوة الإيمانية بين المسلمين مما يعتبر قطوة عظيمة نحو توحيد المسلمين تحت كلمة التوفيد لقيام الخلافة الراشدة بإذن الله وبدى ظاهرا للناس أن أمريكا هذه القوة الظالمة يمكن أن تضرب ويمكن أن تذل وتهان وتقهر ولأول مرة تعي ظالمية الشعب الأمريكي حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصابهم في منهات كان بسبب سياسة حكومتهم الظالمة فقلافة الأمر أن أمريكا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات اقتصاد عريض ولكن كل ذلك على قاعدة هشة لذا فإنه بالإمكان استهداف تلك القاعدة الهشة والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما ضربت في عشر محشار تلك النقاط فإنها بإذن الله ستترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العالم بظلمه ولقد استطاع عدد يسير من فكة الإسلام رغم وقوف التحالف الدولي ضدهم أن يقيموا الحجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاسلة ما يسمى بالقوى العظمى واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم أكثر مما فعلته حكومات وشعوب ضبع وخمسين دولة في العالم الإسلامي لأنهم اتخذوا لهذا سبيلا لمصرة الدين وكما قال أبو هلالة وللنصر أسباب وللخسر مثلها وكل طريق يورث الخلد رابح دروب العلى شتى وأقصرها التي تريق الدمى في جانبيها الجحاجح وأمثال هؤلاء الفتية في الأبطال في الأمة كثير بصد الله ولكنهم مقيدون فينضغي علينا أن نتعاون جميعا لفك قيوبهم ليمطلقوا مجاهدين في سبيل الله لأن الزهاد هو سبيل عز هذه الأمة وأمنها فإن القيود والسدود التي تحول بين شباب الأمة وبين انطلاقها للجهاد كثيرة إلا أننا سنتحدث عن أهمها وبين يدي ذلك أذكر حديثا من الصحيحين من اهتدى به سلك ومن ضل عنه هلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلة الذين قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا صرف فيهم الضعيف فأقاموا عليه الحد فاعتبروا يا أولي الأبصار فهذا من أسباب هلاكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأذكر كذلك قصة إسلام خالد رضي الله عنه لتتحرر العقول من التبعية العمياء فقد قيل له بعد أن أسلم متأخرا أين كان عقلك يا خالد فلم تر نور النبوة بين ظهرانيكم منذ عشرين سنة فقال كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال قال الإمام أحمد رحمه الله من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال وأول هذه القيود والسجود في عصرنا الحاضر هم الحكام وشهداء الزور من علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة ومن شابههم فأما الحكام فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم وأما الذين يطالبون الناس بأن يضعوا أيديهم بأيدي هؤلاء الحكام برغم كل ذلك نقول لهم متى نزعت الشعوب وأيديها من أيدي الحكام حتى ينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى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 قد نقضوها من أسافها بموالاتهم للكفار وبتشريعهم للقوانين الوضعية وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة الملحدة فولايتهم قد ثقفت شرعا منذ جمن بعيد فلا سبيل للبقاء تحتها والمقام لا يتسع لبسط هذا الأمر هنا ولكن قد ذكرنا أكوالا لأهل العلم رحمهم الله البيان السابع عشر الصادر عن هيئة النصيحة والإصلاح وبعد ذلك نقول هل يمكن لمسلم أن يقول للمسلمين ضعوا أيديكم في يد كرزاي بالتعاون لإقامة الإسلام ورفع الظل وعدم تمكين أمريكا من مخططاتها فهذا لا يمكن ولا يعقل لأن كرزاي عميل جاءت به أمريكا ومناصرته على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام العشرة مخرج من الملة وهنا لنا أن نتساءل ما الفرق بين كرزاي العدم وكرزاي العرب من الذي ثبت ونصب حكام دول الخليط إنهم الصليبيون فالذين نصبوا كرزاي كابل وثبتوا كرزاي باكستان هم الذين نصبوا كرزاي الكوين وكرزاي البحرين وكرزاي قطر وغيرها ومن الذين نصبوا كرزايا الرياض وزاءوا به بعد أن كان لازئا في الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرسيد إنهم الصليبيون وما زالوا يرعون هذه الأسر إلى اليوم فلا فرق بين كرزايا الرياض وكرزايا كاب فاعتبروا يا أولي الأبصار قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم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 وظلوا ضلالا مبينا واحسنوا احوالهم انهم عاجزون فاسقون فينضغي على المسلمين ان ينفحوهم فان لم ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم ويجب على المسلمين كذلك ان يتبرأوا من هؤلاء الحكام الطوغيط ولا يخسى ان التبرأ من الطاغوت ليس من نوافل الاعمال وانما هو احد ركني التوحيد فلا يقوم الإيمان بغيرهما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطفة لن فصام لها والله سميع علي وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم فكما قيل بكل زمن دولة ورجال فهؤلاء هم من رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام في البيت الحرام في الشهر الحرام ولا حول ولا قوة إنا من ويزعمون أن الحكام الخائنين ملات أمر لنا ولا حول ولا قوة إنا من الله يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة فهؤلاء قد سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم وإنما تركز الدولة على علمائها وتظهرهم في برامز دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة لإطفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته كما حصل يوم أن أباح الملك بلاد الحرمين للأمريكيين فأمر علمائه فأفضروا تلك الفتوى الطامنة التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين والمؤيدة لفعله الخائن في تلك المصيبة العظيمة والأمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتوى المداهنة ومن قرأ سيرة الأئمة الصادقين في أيام محن كثيرة الإمام إحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله علم الفرق بين العلماء العاملين والعلماء المذاهنين كما في فير في اعلام النبلاء وغيرها وقال الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع وأما السد الثاني فهم العلماء والدعاة المحبون للحق الكارهون في الباطل عن الجهاد تأولوا تأولا تصد الشباب عن الجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء رأوا الباطل يمتشر ويمداد فتداعوا للقيام بواجب نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثير وحسنا فعل وجزاهم الله خيرا على ذلك إلا أن الباطل يضيق صدره بالحق وأهله فشرع في مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من القطب والدروس وفصلهم من وظائفهم ثم سجن من أصر على مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن هذه الضغوط الشديدة أدت تدريجيا إلى انحراف المسار إنما رحم الله وهذا أمر بدهي لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقد القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحة وخاصة من النافية الأمنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان هذا إذا كان غضبانا فكيف إذا كان خائفا فالتخويف الذي تمارسه الدول العربية على الشعب قد دمر جميع مناحي الحياة بما فيها أمور الدين إذ الدين ولا نصيحة بغير أمن وقد قسم الخوف الناس إلى أقسامه وقد قسم, الناس وقد قسم الخوف الناس إلى أقسام وسنتحقف عن بعضهم فقسم انتكس والتحق بالزولة وولاها ولا له ولا قوة إلا وقسم بدى له أنه لن يستطيع أن يستمر في الدعوة والتدريف ويؤمن معهده أو جمعيته أو جماعته ويؤمن نفسه وجاهه وماله إن لم يمدح الطاغوت ويذاهده فتأول فأولا تأولا فاسدا غاطلا فظل غلالا مبينا وأضل خلقا كثيرا وقسم آخر حفظهم الله من مجارات الحكام الخائدين ومداهنتهم وحرصوا على البقاء تحت راية الأمر بالمعروف والنهيان المنكر وقد كانت لهم جهود مشبورة في الدعوة إلى الله إلا أن الضغوط التي سبق ذكرها كانت كبيرة جدا ولم يهيئوا أنفسهم لتحملها ومن أهمها تكاليف العجرة والجهاد وقد كانت الفرصة متاحة منذ أكثر من عقدين ولم يستفيدوا منها لما أفقدهم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح إلا من رحم الله في مثل هذه الأيام العصيبة ولذا نرى طريقا منهم ما زال إلى الآن لم يتخذوا قرار الجهاد والمقاومة إن نصرة الدين وإقامته لها تكاليف عظام وصفات واضحة في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم فمن لم يستصف بهذه الصفات لا يستطيع أن يقوم بنصرة الدين هذه الصفات ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سمين الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وفي الخبر الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وورقة ابن, ابن نوفل قال ورقة يا ليتني فيها جبعا أكون حيا فين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل طب مثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا فحال من يريد أن يتحمل الدين بحق هو العداء من أهل الباطل لا التعايش كما نرى ولا حول ولا قوة إلا بالله من أهل الباطن وحال من أراد إقامة الدين هو السعي في مصرقه بالنفس والنفيه كما قال ورقة إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا وكذلك كان الحال يوم بيعة العقبة فنصرة الدين ليست دروسا تعطى فقط والدين لا يقوم على فتاة أوقاتنا وأموالنا وإنما فلعة الله غالية فشتان شتان بين الجلوس وتقديم الدروس وبين تقديم النفوس والرؤوس بنصرة الله وكذلك اليوم يقول المزاهدون للعلماء والدعاء الذين يحبون الحق ولا يداهنون الباطل فأنتم قد رفعتم راية دين الإسلام وتعلمون أنه دين رسول الله حقا وإن حملكم له بحق يعني مفارقة حكومات العرب والعزم في الأرض كافة وقتل خياركم والعزم وأن تعطكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فحافظوا على الراية واجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا راية المدافعة والمقاتلة ولا تحولوا بين شباب الأمة والجهاد في سبيل الله فهو أعبر لكم عند الله والآن نتحدث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 هو دفع وقتال العدو الصائل قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشطرط له شرط فالجهد اليوم متعين على الأمة بأثرها وهي واقعة في الإثم إلى أن تخرج من أبنائها وأموالها وطاقاتها ما يكفي لقيام الجهاد الذي يدفع بعث الكفار عن جميع المسلمين في فلسطين وغيرها فيجب على المؤمنين أن نجاهدوا لإحقاق الحق وإبطال الباطل كل بحسب طاقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان نتقال حبة من خردل وهذا الحديث العظيم يشمل جميع المؤمنين فبما أننا مؤمنون إذن فنحن مجاهدون في سبيل الله لمصراط الدين فالمؤمن الذي عجزه عجز عن الجهاد بيده ولسانه يجب عليه أن يجاهد بقلبه ومن ذلك أن يستمر في بغض في بغض أعداء الله ويدعو عليهم وأن يستمر في موالاة المؤمنين والمجاهدين ويدعو لهم ويستشعر الخوة الإيمانية التي تربطه, تربطه بالمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها ويمضي أن يستشعر أن أهل الإيمان في فصطات واحد وأن أهل الكفر في فصطات واحد إلا أن يمن الله على الأمة بدولة تضم المسلمين تحت لوائها بإذن الله وينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله بيده ولسانه وهذا أضعف الإيمان وينبغي عليه مقاطعة بضايا أمريكا وحلفائها وليحذر المؤمن كل الحضر من أن يؤيد الباطل فإن مناثرة الكافرين على المسلمين ولو بكلمة كفر ضواه كما قرر ذلك أهب العلم وليحذر من أن يكون من الذين قال الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر أو من الذين قال الله فيهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين بإخوانهم هل أم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا فلا يجمع بين كبيرة القعود وكبيرة التخليل ويجب على الأمة أيضا أن تحافظ على زهاد القائم اللوم وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة فهو عزيز جدا كما هو في فلسطين والشيشان وأطرانستان وكشمير وأندونيسيا والسلبين وغيرها من بلاد الإسلام وأبشركم أن الزهادة في قائم اليوم بشكل جيد والحمد لله والأمور تسير نحو الأحسن لصالف المجاهدين بفضل الله وها نحن في السنة الثانية من القتال ولم تستطع أمريكا أن تحقق أهدافها وإنما تورطت في المستنفع الأفراني وأما ما اعتبرته أمريكا في الأشهر الأولى للحرب بأنه انتصار بعد أن استولت على المدن نتيجة إخلاء المجاهدين لها فإنه لا يقفى على القبراء العسكريين عامة والعارفين بأفغانستان خاصة أنه كان انسحابا تكتيكيا يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان ومع طبيعة الأفغان في تاريخهم الطويل مع حروب العصابات فلم يكن هناك جيش نظامي لدولة الطالبان حتى يدافع عن المدن لذا لجأ الأفغان بعد الله إلى قوتهم الكامنة في قدراتهم لشن حروب العصابات من عمق جبالهم الوعرة وبنفس التكتيك الذي قهروا به بفضل الله جيش الاتحاد السوفيتي من قبل فقد ثبت ذلك بعد أن فدأت حرب العصابات وارتفع معدل العمليات إلى عمليتين يومية فالأمريكيون في ورطة حقيقية اليوم فلا هم يستطيعون حماية قواتهم ولا هم قادرين على تشكيل دولة تحمي رئيسها فضلا عن أن تحمي الآخرين وقد تم بفضل الله التنسيق مع جميع المجاهدين خلال العام المنصري والجميع متحمسون للجهاد ويرونه واجبا عليهم ولولا قلة الإمكانيات لتيسر رفع عدد العمليات يوميا إلى الحد الذي كانت عليه في الجهاد السابق بالضروس وهذا ما لا يحتمله الأمريكيون لذا فإنه من الواجب المتعين على الأمة اليوم أن تدعم هذا عموما بما في ذلك فلسطين وأفرامستان وهذه المحاور من أهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها لاستنزاف اليهود ثلثاء الأمريكيين والاستنزاف الأمريكيين حلفاء يهود وإن هزيمة أمريكا في أفغانستان بإذن الله تكون بداية النهاية لها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام السعر فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها كلا تفرق الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المسجدين والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسلين إلى الإسلام والطائفة المخفلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحين إسلام فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخابلة أم من المخالفة ثم بقي قسم الرابع ويقول رحمه الله أيضا حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفها نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة انتهى كلامه ثم أن يوصي الشباب بالاجتهاد في الجهاد فهم أول المعنيين بفرضيته اليوم كما أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات واعلموا أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الوازبات وأفضل القربات إلى الله تعالى كما أوصيهم بالالتفاف حول العلماء الصادقين والدعاة المخلصين العاملين وأوصيهم بالاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان ولا فيما في الأعمال العسكرية الجهادية وأبشركم عامة وإخواننا في فلسطين خاصة أن إخوانكم المجاهلين ماضون في طريق الجهاد لاستهداف اليهود والأمريكيين وما عملية منباسة إلا بداية الغيث بإذن الله سبحانه وتعالى وإننا لن نخذ لكم فانضوا وواصلوا القتال على بركة الله ونحن معكم ماضون مقاتلون بإذن الله وقبل الختام أحرض نفسي وإخواني المؤمنين على الجهاد في سبيل الله بقول القائل وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف فيارب فيارب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يُعلى بخضر المطارثي ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي وامسي شهيدا وامسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الارض خائفي فوارث من شيئان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد في المصاحف وفي الختام أوصي نفسي وأخواني المسلمين بتقوى الله في السر والعلن وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يقبل توبتنا ويفرج كربتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرانا من يد الأمريكيين وعملائهم وعلى رأسهم الشيخان عمر عبد الرحمن وسعيد بن زعير وإخواننا في بوانتانامو وأن يثبت المجاهدين في فلسطين وينصرهم وباقي بلاد الإسلام وأن ينصرنا على عدونا كما أوصي نفسي بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره ففيه الموعظة والشفاء والهدى والرحمة قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله تعبانا الحمد لله رب العالمين اذكر اذكر اذكر اذا كان في قوم كانوا صبروا صبروا بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحمل امريكا ولا من يعيش في امريكا بالأندي قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقد أن تخرج جميع الهيو السلفات من أرض محمد صلى الله عليه وسلم